لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ا للعلوم الذين ك ف ر ا ف ه ل ا يؤمنون ا ل ذ ي ن ع ا ك ل مرة و ه م لا ي ت ق و ن ف إ م ا تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون و إ م ا تخافن من قوم خ ي ا ن ة فانبذ إ ل ي ه م على سواء إ ن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون و أ ع د و ا لهم ما استطعتم من ق و ة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و آ خ ر ي ن من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إ ل ي ك م و أ ن ت م لا تظلمون و إ ن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إ ن ه هو السميع العليم و إ ن يريدوا أ ن يخدعوك ف إ ن حسبك الله موسوعه الذي أيدك ب النابلسي أنفقت ا للعلوم ب ه و ل ك ن ا ل ل ه أ ل ا ب ي ن ه م إ ن ه عزيز حكيم يا أ ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين, يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يَا م و ي و ع ه النابلسي ي حَرِّضِ م ن للعلوم ن الاسلاميه و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 موسوعه ألف ل ي غ ب ا ألفين ل النابلسي ص ا ب ر ي م كان ن ل ي يكون أن ه أ ا للعلوم أ ر ر ض ت ي د و د ي ا ر ا ل تريدون ا و ا ل ا م ي ر ي ه الأخرة والله الآخرة و ا ل ل ه ع ز ز ي حكيم ل و ل ا كتاب م ن ا ل ل ه س ب ق ل م س ك م ف ي م ا أخذتم ع ذ ا ب عظيم ف ك ل و ا م م ا ظ ل ا ل ا طيبا واتقوا ا ل ل ه إن ا ل ل ه غفور ر ح ي م يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء إن, ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم و َ إ ِ ن ْ يريدوا ُِ خيانتك ََ فقد ََْ خانوا َُ الله ََّ من ِْ قبل َُْ ف َ أ َ م ْ ك َ ن َ منهم ُِْْ والله ََُّ عليم ٌَِ حكيم ٌَِ الذين آ م ن و ا و ه ا ج ر و ا وجاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م ف ي س ب ي ل ا ل ل ه و ا ل ذ ي ن و و ونصروا ا أولئك ب ع ض ه م أ و ل ي ا ء بعض و ا ل ذ ي ن ن آ م و ا و ل م ي ه ا ج ر و ا م ا ا لكم ل من و ي ت ه م شيء ي حتى ه ا ر و ا وإن س ت ص ر و ك م في ف الدين ع ل ي ك م ا ل ن ص ر إ ل ا ع ل ى قوم س ي للعلوم ا ل ا بعضهم س ل ي ا م ي ض إ ل ا ت ف ع ل و ه ت ك و ن ف ت ن ة في ا ل أ ر ض وفساد كبير والذين آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا, والذين آووا ونصروا أ و ل ئ ك هم المؤمنون ه م ا ل م م ؤ ن و ن حقا لهم مغفرة و ر كريم ز ق و ا ل ذ ي ن آمنوا من ب ع د و ه ا ج ر و ا س ل ا م ي ه ا ك م ا ء الله ا ل ح س ل ى إ ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي